مِْ أَجلذك كَتَبْن عَابنِيرائلَ أنهُ مَن قتَل نَفْس بغَيْرِ نَفْسٍ أَْ فَساد في الأرض أَ فَساد في الأرض فَكَ أن م قتلَلاّ سجميع وَمننْ أأَحيهاَا فَكَ أن ما أَحيًا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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ابتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا, وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 114. ولهم عذاب وَالسَّارِقُ 115. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم 116. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم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 وکم تین بل قسپ انمک سقین حکم اللہ 121. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 122. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 123. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 124. والربانيون والأحبار بما الله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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره لله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 لكل جعلنا منكم شذعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ولكن ليبلواكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات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 لا يُصْبح على ماَا صَبُّ فِي أَفُسِهِم نادمين وَيَقولُ الذي أَمَنُوا أَهؤول إِ الذيذينَ أَقُسَمُوا بالِلهِ جَهْدَمَانم إِهُم لَمعكُم حَبِقَتْ أَعْمالم فَأَصَْحُ خاسِرين. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين اعزه على الكافرين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 أَلاَائِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ 111. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح 112. لبئس ما كانوا يعملون 113. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح 114. لبئس ما كانوا يصنعون 115. وقالت اليهود يد الله غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَالْعَنَى بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدُنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُيُورًا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 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ قَبْلِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ ما لا تهوا انكسهم فريقا كذبوا وفريق يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا صموا ثم تب الله عليهم ثم تب الله عليهم ثم عموا صموا كثير منهم 121. والله بِمَا بما يعملون 122. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 123. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا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 111. كانا يأكلان الطعام 112. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 113. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.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 111. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 112. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 113. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل ولكن كثيرا منهم فاسقون